wentu nazra shuna bi haml hawa ta'abak idha satzakartukom ya al nazra fil job asra ya khalli isbag bi qalbi la matazalan يا غاما من كنت في ما سبقنا وانت في ذكرى مسرور بك وانت في فرحان في البكرة وقت المصر ريتانة عم خريفة يا دوعة أباني أشق الغوان القطار من عاشبين وين دوه نبره شلون بيحن للمواد تعبني اذا تذكرتكم دخلت لي العبران في القهوه صرا يا اللي نشبك بقلبي كمت اعزله اشكي المواهب على حكينا دنوه كل ليل معذب When do I Terima kasih safay penseu ke livarar fuete ya kanat ya juat aban في الجرا ماشي تلشي كمانه تتغنى ب صوتها وانا يا اللي شباك بقلبي ما بتعلى اهدي اواني جفاني بدي سنك تدوق لي دين معذب وانا بحمل الهوى عدى اذا تذكرتكم دخلك الليل نار بين يا خلي اشبك بقلبي ذهبت زعلانه في سكران مسرور بك وانت في مرحاه نك جسم القنفال بنساه في القرى